ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يؤمنون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 الذين ينفقون أموالهم في شبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا بل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف, عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غمي حلي يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاكنذين ينفق ماله رياءا الناس كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم